بسم الله الرحمن الرحيم والطول وكتاب مفتور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك نواقع إن عذاب ربك نواقع ما له من دافع يوم تمور السماء فَأَغْرَقَهُمْ فِي الْبَحْرِ كُلَّهُمْ أَغْرَقَهُمْ فِي الْبَحْرِ كُلَّهُمْ فَغَيْرُهُمْ مِنْ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دعى. يَوْمَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ ها تتذبون أبسحر على منتم لا تغفرون اصلواها بصروا أو لا تصبروا اصلواها بصروا أو لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم إنما تجدون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم بما آتَاهُم ربهم وَوَقَّعْنَا عَلَيْهِمْ عَلَى الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ دَبِقٍ ثُمَّ عَلَى الْفُرُرِ الْمَصْفُوفَةِ وَزُيِّنَ لَهُمْ عَيْنٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزُيِّنَ عَيْنٍ الحقنا بهم ذياتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء كلهم ذيهم لما كثب رهيم وأمدلناهم بفاكهة ولحل مما يشترون يتنزعون فيها كأسا لا لغوم فيها ولا فأسيا ويطوب عليهم المال لهم كأنهم لهم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يفسالون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشبغين قالوا إنا إن قبل في أهلنا مشبغين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم فمن اللَّهُ عَلَيْنَا ووقعنا عذاب السَّمُومِ إنا كنا من قبل يدعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فمن سب نعمة ربك أم يقولون شاعرون تربط به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربطين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فَلْيَنْصُبُوا بِحَدِيدٍ مِثْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ قُضَاءُ قَوْلِ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ أَمْ لهم ام تستمعون فيه فليات مستمعهم بصرفهم مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم ادوا فهم من مغرم متقنون أَمْ عندهم الغيب فهم يكتبون أم, أَمْ يريدون كيدا فالذين كفرهم المكيدون أم لهم من اللَّهِ غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كثفا من سماء ساقطا فَلَهُمْ سحاد مرتوب فلهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعبون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينبقى. فَارُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعَذَّبُونَ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ كَمَا لَمْ يَعْلَمُوا وَاصْلِحْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ تَعْيُنُنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ